فضيلة الشيخ عطي الصقر نسمع كثيرا عن النظر الفجأة والنظرة الأولى فما معناهما وهل توجد نظرة ثانية جاء في كلام ابن القيم في كتابه روضة المحبين أن غض البصر أصل لحفظ الإنسان من الوقوع في الفاحشة ولا يباح النظر للمرأة الأجنبية إلا للمصلحة الراجحة ويتجاوز عن نظر الفجأة أو الفجاءة لحاجة الإنسان لفتح عينيه لقضاء مصالحه وهذا النظر هو الذي يقع بغير قصد ولا يكون معه استرسال وقد روى مسلم وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله عن هذا النظر اصرف بصرك وروا أحمد وأبو داود والترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة والله أعلم